إنه من يأذي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا تقضاء حق ولا إلا أن مسلمون يا أيها الناس تقربكم الذي خلطكم من نفس واحدة فخلط منها زوجها وبث منهما أغداء كثيرا ونسر ويغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يقى الله ورسوله فقد فاد فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الهول مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل فدعة الظلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد بين لنا أننا نستغف على الزنة وأن الأمة لا تجتمع أبدا وإنما يقع فيها ومجتمعون عليه وملتزمون به وقوانون عمالون له ودعونا بالحق بالحق من أجل الله جل علىنا من أجل دراتهم ولا من أجل أشخاصهم ولا محبين ولا من أجل عوك ولا بط ولا من أجل نسب ولا حفظ وإنما لله جل على لا يبضهم عن اتباع الحق هوى أحد ولا يمنعهم عن القول به قول أحد وإنما هم للحق وبالحق يصدعون به أخرج أبوه في السنة لنا تحت ذادي شرح السنة عن عبد الرحمن ابن صفر أن النبي قال افترقت اليهود على إحدى أو إثنتين وسبعين فنقر وتفضقت النصارى على إحدى أو إثنتين وسبعين فنقر وتفضل أمتي على ثلاث وسبعين فنقر وأقعده الترميدي في سنة وقال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عامر وعوف بن مالك وحجيته عبد الرحمن بن صخر حتى حتى صحيح قلبو وفي الباب أيضا عن معاوية وأنا في الله عليه فأنا ما جاء من نضوائه معاوية فما رأى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله سنتاني وترعون في النار وواردة في الجنة وهي الجماعة وانه سيخرج في أمتي أقوام تجارتهم الأهوال كما يتجار الكلب بصاحبه لا هذا من غراية معاوية وضعني ضعي عليها ومن غراية آل أن النبي قال افتركت بني إسرائيل على يعدى وتبعين خرقة وإنهم نسلسة فرق على تنتين وتبعين خرقة أو ثلاثة كلهم في النال إلا السواد الأعظم إلا السواد الأعظم إلا السواد, الأعظم إلا السواد الأعظم أخرجه أبو يعاني من طلق أجل محيم المهر وهو عند الضمان أحمد من طلقين عن بن بنحوه وفي رواية منهما كلها في النار إلا شرقة وهي الجماعة وأخرج الموضوع في الرجعة والمضغز في السنة والآة في الشبيعة وطبراني في مواجم الكبير وابن غطة في مبانة الكبرى والحاسم في مستضغفه وقال صحيح على شرط مظلم ووافقه الذهبي وأيضاً أن في صفح مصول الاتقاد عن الله بن عمر أن على حتى لو أن أميهم من أدى أمه وعليه كان فيهم مدي من يصنع ذلك وإنما لإصباري لدك وضع على سنتين وسبعين فلة وستفترك أمتي على ثلاث وسبعين فلقا كلها في النار إلا ملة واحدة قالوا وأي ملة تنفيق من النار يا رسول الله قال ما ادى عليه واطحال هذا حديث صحيح قد اجمع النقاد على صحته وتواتروا على القول به والتثبيل بمنطوقه ومضمونه الحق ابن كثير في تفسيره فقد ورد هذا الحديث من طوق يعني يقويه، وقال الحاكم إنه من الأحاديث الكبار، بل هو بل هو حديث كبير الفلوس، وقال شيخ الإسلام المتنبي في كتابه هو حديث ملشيق مشهور، وصححه الشاطبي بالذكر، والحافظ العراقي في قال وهو السبري من حديث ابن عبد وحسنك وأبود أبود من حديث معافية وابن من حديث أبث وعظ ابن مالك وأتى من دعا هذا حديث صحيح قطحه شيخ الإمام في السلسلة الصحيحة له وتظاهر علم في المشكال وفي غيرها مما كتب رحمه الله تعالى وينقوضن حول صحابه المتنظرون وإن تكلم على عضاقه المتكلمون فإن الأئمة الكبار من أعداء السنة في من دوا الزواوين دواوين السنة والأتصاد على حد سواه قد قبلوه وصححوه وتلقوه بالقبول فبنوا عليه إذ هو حديث كبير في الأسود إن بني إسرائيل تفضق على ستين وسبعين ملة فإن أمتي ستفضق على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة هذه الملة الواحدة التي تنجل ويمن عليك رحمة الله إذا أنا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تتأخذ فألا تدخل النار إلا ورقد فليس عليك أن تكزع وإلا أن تخاف وإلا أن تفأت عن الحق بحث وتفتش عن كما قال أصحاب رسول الله قالوا أي ملك تكلت من, من اللهي يا رسول الله ومن هي النادرة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابه وعامل زمانها هنا اليوم مخضت عند المورسي عندما هو دي في السنة وأفضله الآيجوري بالشبيع وهو عيد في المؤجة للأوسط وعند الحاكم في المستدرك فهذا حديث كبير في الأصول كما قال الحاكم رحمه الله وهو يدل دلالة واضحة على أن النادي على أن النادي من النار ومن فالقرار هي التي على ما كان عليه النبي المختار صلى الله عليه وسلم فحل بوصف ولم يحلهم بوصف صلى الله عليه وسلم فانتدب حل بوصف ولم يحلهم بوصف يعني بثمن حل بوصف يتصفون به اعتقاد القلب Let's فافتضارها علامة هلاك كثير من أبنائها فإن أردت النجاة بصد وأردت الفوضى في الأثرة بحق فكن من النادية فتحلل أن أحيى الرسول فيه النادية خب على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه معه غضوان الله عليهم أجمعين فالأمة تطرح في دنيا الله جل وعلى المسائل لنبتل أكادة على هذا النحو عند رسول الله أم لا فليأتقادات مطبوحة لتبتلى أهل اعتقادات رسول الله لا؟ والأعدام مطبوحة لتبتلى أهل ومفتر وعلى قدم اتباعك لرسول الله ولأصحابه تنجل خذ إليك المثال يقارب الدين النصيح في نعم فالدين النصيح كلمة حق يراد بها حق ويقال ليس كل من وقع في الاتباع بمبتدا كلمة حق يغاد بها حق ويغاد بها باطلا طار ويقال الاخل في النية وفي من طار عليه القلب من عزيمة كلمة حق يغاد بها باطل طار يترقد للعالم للعالم تعالى العليم للعالم عالم من هذه والطن لا حديث العهد بطريقه محمد وانما قديم العهد بطريقه محمد صلى الله عليه وسلم فليتبع متبول لكل من اتبع شدق بذلك ظاهرة وإنما هو نظرون لأهل التحقيق وليس مثل لما خرجت المعتزلة تقول القرآن مخلوق، وتقول بخلق صفات الرحمن فكال ما أهل السنة عليهم تببيعا وتكثيرا لأن الذي يقف أرحمانا بالحد فهو كاذب فلما تمضى البحث عن بيان قد ابتعد عن الجهنية والمعتزلة وقال نحن متوقفون في القرآن الحكيم لا نقول هو مخلوق ولا نقول ليس بمقلوب وعلم أن القرآن الحقيق ليس فيه كلمة القرآن ليس مخلوق ولا سنة النبوي فقالوا كيف نقول ما لم يقل فنحن المتوقفين قالوا شداك من آل السنة فقالوا الوقفة أشض من الدنيا فلا بسمك العاقبة، الواقفة أشوف من الزهنية إناء، ولما خادث الظنية؟ قال: القرآن كلام الله على التحقيق، وكلامنا وذكرنا ونطقنا للقرآن مخلوق. حط حط. أن ذلك مما لا يصوب استدار إلا شرع إلا ما شرعه محمد وحسب المستحسن إن كان مبتديا أن يجوز أن يجوز له هو العمل مما استحسن لا يألفه الله به إذا كان مبتديا ما يتجد ذلك الناس سبيلا فلا ثم لا لا يتخذ ذلك من الخالق سبيلا. ثيبال يقول فكيف؟ السنة العملية واضحة. قال الإمام الشاطبي: لا يحرم المنفوب إلى البدع أن يكون مجتهدا أو مقلدا. والمقلد مما مقلد مع التواضع الدليل. الذي دعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر وإن ما فيه أي في هذا الأرض من غير النظر كالعامي السر فهذه ثلاثة أكتب فالختم الأول على المعين اسمع إلى هذا الكلام فأنت لا تسمعه واتهمه فإنه يريب عن كثير من الناس أحدهما لأحد النوعين من هذا القسم الأول الذي هو قسم ثلاثة أخسام وهو في العالم أن يصح فونه مدتهبا هذا هو القسم الأول فالاتداء منه لا يقع إلا فالثة فالاتداء منهم لا يقع إلا فالثة وبالعرض وإلا ما تسمى مرضةً أفضل لأن صاحبها لا لم يحفظ اتباع المتجافيب وضاء الفكر وانتظار ترويل القرآن أجهم يتبع هواه ولا جعله عقدةً والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أدعم له وأقضر به فكره المدتهد لا يأتي منه تفصيل لبدع ولا يأتي منه تقعيد لمخارفة كله وإنما تأتي عارة لعزان وتأتي غلة وتأتي خصائف إذا ما هو دعبها ودع وإذا ما صححت له وهذا دليل كونه لا يؤصل للبدع لأنه بحسب ظاهب حاجه فيما نقل عنه إنما اتبع غواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب أنه يكون مستبعاً لغواهر الأدلة الشرعية لا مستبعاً للهوى ولا لنحض القوابة فظلع الأدل هارفة نصفاً وراضحاً فالتاً مضيحاً فلم يتبع ولا قادم الشرع بمظر فهو أقرب من مخالفة الهوى وأما إن لم يصح بمقدار العلم أي من أعياب العلم أنه من المجهدين فهو الحري مثل ما قال في الشرع إذ قد اتمع له مع الجهل بقواعد الشرع والهوى الباعث عليه من الأرض وهو إذ قد تحصل إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والرآفة من القلب فكيف إذا انضف إليه الهوى من الرصف لما تحصلت له مرتبة الإمامة وكان هو أن تحصل في الظلام ثم انضاف إلى ذلك الهوى الباعث على الخط في دنيا الله قطعتها وللنسي فيها من اللذة ما لا مزيد عليه ولذلك يعطو قط الرئاسة من قلبه فكيف انضاف إليه الهوى من الأصل انضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شبعي على صحة ما لهد إليه فيتمكن الهوى من قلبه تمثناه لا يمكن في العادة الانتشاك عنه ودرى منه مجرى الكلف من صاحبه والله هذا كلام يكتبه ما يفعله فهذا النوع الظاهر أنه آسم في ابتدائه آسم من سنى على راتابه آسم فيما سنى للناس أن يكون لهم ظنة القسم الثاني يتنوع وعيده هو الذي يستمبط بنفسه وهو الذي يستمبط بنفسه وإنما تبع غيره من المستمبطين وهو الذي لم يستمبط بنفسه وإنما تبع غيره من المستمبطين لكن بحيث أقرب بالشبهات واستوعدها وقام بالدعوة بها مقام مسبوعة لانتداعها في قلب هو مثل الأول وإن لم يصل إلى تلك الحال، ولكنه أنه تمكّن حب المذهبي في قلبه حتى عاد عليه وولا وصاحب هذا القص لا يخلو من الاستبداد، ولو على علم ما يكون، فقد يلحق بمن نظر في الشبهة، وإن كان عالمياً، لأنه عوض لجدّ الله وهو عالم أنه لا يعرف النظر ولا. من ذلك فلا يبنو من من استدل بالدليل الجمعي اي العام مذلو من استدل على التصيب وفرق, وفرق بينهما في التمثيل. ان الاول اخذ شبهات مبتجعة. توقف وراءها. حتى اذا طولد فيها بلد ريال على منقضى الان. تدلج وانقطع. او خرج على الى ما لا, لا أو خرج الى ما لا يعقل اما الثاني فحسن الظن بصاحب البدع فتابع ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به الا تحسين الظن بالمبتدع خاصة وهذا القسم في العوام كثير القسم الثاني اتنوى وير وهو الذي قلد غيره على البراهين الاصليه فلا يكن أن يكون تم من هو أولى ذات تقريب منه بناء على التسام وإيجاري بين الخلق بالنسبة إلى الجنب الرفيق في أموض دينهم من عالم وغيره وتعظيمهم له بخلاف العالم أو لا يكون تم من هو أولى منه لكنه ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمه هم إما يبلغ تلك المصدر فإن كان هناك منتصمون فتركهم هذا المقلب وقلد غيرهم وهو آثم فهو آثم إذ لم يظهر إلى من أمر في الرجوع إليه أمر إليه كيف يأتي بالأقسام ويحكم عليها بالإبداع حتى آخرك الذي درام كما يجب الناس وهو من العالمين لا دفئان وترك فيان فقل جملا لم يندب عليه, عليه أن يقلد ثم السلم إذ لم يذهب من امر بالرجوع بل تواجهه ورضي لنفسه باحسن الصفقتين فهو غير معبود اتقد في دينه ما ليس بعارض في الدين فهو في حكم الظالم فعمل من الإدعاء وهو يظن أنه على طراب مستقيم وقل ما تجد من هذه من هذه صفص، إلا وهو يواجه فيما ارتكب ويعاني بمجرد التقليد هذا سلام ورحم جليل أبلد فيما يجب زينا هو حسنٌ قاطعٌ قاطعٌ في تقصير ما يسمى بالقواعد التبديع بين الناس وهو عين ما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو عين ما ذهب إليه الأئمة الأعلام وهو ما به نجيس وهو ما يتنكبه الآخرون عباد الله ولشيخ الناس في هذا ولامامهم الامام الشاطبي كلام اوضح ولكن اضلي من ذهني شيئا حتى اعرض اليك موضوعك موضوع مرار كلام يقول تحقيق المساله أنها تحتوي على مسمى مبتدع ومقلف مبتدع ومقلف هذا واضح الناس إذا فعلوا بضعهما هم صنف مبتدع ومقلف فالمقتدي فالمقتدى به كأنه لم يدخل في العذاب بمجرد الافتداء لأنه في حكم المبتدع والمبتدع هو المكتبه أو المكتبه على صحة ذلك الابتضاء وثواء علينا أكان ذلك الابتضاء من النبيل الخاص بالنظر في العلم أو كان من قبيل الاستبدال العالمي فإن الله سبحانه مجمع ويا من قال وجدنا وَجَدْنَا على عَلَى أُمَّة وإنا على عَلَى آسَانِهُ فدمه. ولم يكن الدم على الآباء دون الأتباع هذا سلام واضح الجليل ناطع ناطع للنادي والسامعين غاية في الوضوط يقول فإن الله قد دم فلانتدل بالاسم الله العالمي فإن الله يقول إن إِنَّا وَدَدْنَا آبَاءَنا أي مم هؤلاء إن إِنَّا وَدَدْنَا آبَاءَنا على أُمَّة وإِنَّا عَلَى آسَانِهِمْ مُقْتَدُونَ فلن يزم الآباء أحد وإنَّا زمَّ الأسباح فكأنهم استذنوا إلى دليل زملي يعني عام وهو الآباء إذ كانوا عندهم من أهل وقد كانوا على هذا الدين وليس إلا لأنه صواب انظروا إلى هذا التدرسي كانوا على هذا الدين وليس إلا لأنه صواب فنحن عليهم أي الأبناء وهم الأتباع وهم المقلد في المثال لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه يقول وهو نظير من يستدل على صحة البتعة بعمل الشيوخ ومن نشاف إليه بالصلاة ولا فلان قال بك نعم ولكن الشيخ عبان قال به فهل تبذلون الشيخ عبان والعالم الثلثان هو مذهب الملكين كما يقول العالم يفعلون كل شيء فإذا قلت له الرسول يقول لك أنا مالكي مالكي مالك ولمالك إنه كان أتبع للسنة من, من مليل عرض مثلك مالك ولمالك ولا يضم إلى كونه من أهل الاتهاد في الشمع أو من أهل التقليل كالأرض ولا كونه ولكن مثل هذا يعد الزلالاً في الجملة مثل هذا يكتدل وإن قوي على الاستدلال فعليه أن يعود للحق وإن لا يعود إلى فهو قول مبتدع ومن اتضر على الاستدلال ولو استدلالاً جمليا فهو الزملة المتدري كما قال السابق ولكن مثل هذا يعد الزلالاً في الجملة من حيث جاء عمدة في اتباع الأراء والطروحاتها فمن أخذ به فهو آخر في البدع بدليل مثله ودخل في مسمى أهل الابتداع من أخذ بدليل جملي دخل في مسمى أهل الابتداع إذا كان من الحق من كان هذا سليله أن ينظر في الحق ابداع ويضحك ويتأنى ويسأل حتى يتبيّن الحق له فيتبع أصباط الخير تبعك أعيد عليك إذ كان للحق من, من كان هذا سبيل أن يتبين جسد الله من جمليك أن يرضى في الحق إذ جاء ويضحك ويتأنى حتى تزينا الحق له فيتبعه او الباطل فيتبعه ولذلك قال تعالى ودنا على المتحجبين بما تقدم قال قالوا قال, قال اي الوصل لهؤلاء الذين يقولون اننا وجدنا هذا لنا على امه قالوا اولا وديتكم باهدى مما وجدتم عليه اذ اقل وقفت الآية الأخرى وإذا كل لهم اتدعوا ما أنزل الله قال فلنا اتدعوا ما أنفين عليه آباءنا فلم يعضهم من أهل التقليد وقال تعالى أولو كان آدارهم لا يعلمون شيئا ولا يتدعون وقال تعالى أولو كان الشيطان لك كثير وعلامة منها لا شأن احفظها وعلامة منها لا شأن ان يرد شخص. ان يرد حلاف مذهب بما عليه من شبهته بدليل نفسي لجن او اجمال ويتعقب لما هو عليه يطلب خلاف المذهب الذي هو عليه بدليل تفصيل أو اجماع هذه علامته بالعدل ويتعقد لما هو عليه غير ملتفت غير ملتفت إلى غير اسمع كده ايه التفت اقرا كده لا التفت كلام الشاطر ده هل يعلم وهو عين اتباع الهوى لا تسال هل هو عين اتباع الهوى فهو المذموم حقا المؤمنين حقا. وكي يفعلون حقا. يعني الله لما وقف الإيمان وأنه شعب وجمع هذه الشعب قال أولئك هم المؤمنون حقا. ولما وقفتهم وأنه شعب وجمعه لخوف فقال أولئك هم الكافبون حقا. وهذا الذي جمع من القول لدليل ثم ديا له به فلم يكتف أي الحق قال الشيخ ولا يكف فهو المذموم حقا وعليه يحصل الاسم فإن من كان مصطف فإن من كان مصطفا ما إلى الحق حيث وجده ولم يمده وهو الواقف في طالب الحق ولذلك دادوا المحققون إلى اكتباع رسول الله حيث تبين لهم عباده هذا مكان من بيانه حول ما يتاوم في الأزقة وفي الأمورة وعلى الطوقات وعلى حضور وفي المقادر أيضا والله هو الموفق وهو الهادي وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آه وصحبه الحمد لله رب العالمين والعالم بكل المتقين ولا أعوذيها إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله من الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعض عباد الله فإن الأمر يبدو في مظاهره عثيراً ولكن له يفيد عليك بالسلم لتنزل وتجنب البدعة لتنزل فإن كنت لا تبالي فاعلم أنك ساقط في هوة لأن الأمر إنما يكون من عند الله توثيقاً وبأذ القلب للبحث عن الحق بحثا دقيقا. اعلم أنك لا يصمد لك الجنة حتى تتعبها هنا في الدنيا. لن تصمد لك الجنة حتى تنصبها هنا في الدنيا. أعلم أن الجنة سلة وأن الديوار فيها. من رحمن جل وعلا وأنها لا تأتي هكذا بلغبة وإنها تأتي بشاعة اللغبة تقول أنا في شغلي وعملي وفي حقلي وفي بيتي فأي شيء على شيء تتكلم أي مدعى وأي مفتده تكلم عن ما؟ أتكلم عن جنة ينبغي عليك أن تكون فاحثاً عنها في بفعلها لكي تكون وائدة إليها وأتكلم إذا كان من أهل الله مبالا أو كان من أهل أخوار الذين لا يبانون بأعمالهم وأقوالهم وأصحابهم وأفعالهم وإنما على المذهب الأوجار يفيدون إذا كان القلب أبيض فلا نظره ذا وهذا مذهب الأوجار ليس بمذهب أهل الحديد ولن يكون فنجعل المسلمين في المترمين ماذا كنت تفهمون تق الله في, في مصيبك وفي إخوانك وفي دعوتك وفي أمتك وفي ما تعبت ونصدت من أجل بلوغه إليه محمد صلى الله عليه وسلم قال ابو لأنك مع كل ما ذكر تقول ولكن هذا المسجد المبارك لا يمتلئ إلا في آس الهوطة أنتم كلها تذلوا الأصدقاء ومسجدك صف أو صفين والمسجد مالي والأيكة على المنابر يزعقون ويلهقون ويفرحون ويشيحون فما الضابط الكتب والكل يألم أنه ينبغي عليك أن تعلم أن كثيرا من الأمور جقع فيها كثير من الخلق وهي بخلاف مراد الله ويشتهر ذلك بينه ويقتدي كثير من الناس بهم في ذلك، والذي يتعين على العالم مخالفته في ذلك قولا وفعلا ولا يصبطه عن ذلك بحجته وقيلته الغفير لا يخبطه قال الشيخ محيي الدين ولا ينتظر الانسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي يهين لينا عنه ممن لا يراعي هذا الادب ممن لا يراعي هذا الادب واكتفى ما قاله السيد القاضي الفضيل بن عياض لا تستلحق طوق الهدى لقلة أهلها ولا ترطر بكثرة الهالكين وقالها ابو الوفاء من صدر اعتقاده عن جرهان لم يبقى عنده تلون يرعي به احوال الرجال من صدر اعتقاده عن جرهان لم يبقى عنده تلون يرعي أَفَإِنْ مَاتَ أَوْقُطِمْ إِنْ قَرَلْتُمْ عَلَى أَعْفَادِكُمْ صلى الله عليه وسلم فقد كان صديق رضي الله عنه ممن يثبت على خلاف الأحوال فلن تتقلب به الأحوال في كل مقال ولا ذلك به الأقدام قدران الله عليه قد يكون الموق مسلم إلا أن يضيق به العاجل وإنما ديننا مبني على شعر الدنيا وطلاء الآخر فمن طلّ به العاجلة أقى فمن طلّ به العاجلة أقى أغلب يكون على الحق وعلى الصغار فإذا حلونك عليه الجو قال أستمت رجل يأخذ مال ويقضي لي الحاد يكون مبتشم رجل يكون مهذبا مسترما فإذا جاء ربط الجد وتزوج ولده أو ابنته طراه كليعا ليس فيه من حشمة ولا أدب كما صار في الطرقاء رجل رجل معلم رجل تخافه إذا ما أقبلت عليه فإذا نجا عند من أرض الناس خلطة ومن أسوائهم سيرة ومن الأسل سبيلة وليس هكذا الإسلام لا قرياء الإسلام فمن طلد به العاجلة أخطر فمن طلد به العاجلة فأخطر فمن طلد به العاجلة فأخطر ولذلك قال العلامة ابن القيم: فالظفير الصادق لا يستوحش من كلة ظفير ولا من فقده ولا من فقده ولذلك من الناس إلى إضحاء عن مسألة فأجاب بها على قيل له يقال أن هذا هو فدوى الإمام أحمد أيضا قال والله لظلمت أنه لا يواثقني علي أحد لظلمت أنه لا يواثقني علي أحد فلا إلواني يقول به لا إلواني ودعك ممن يقرأ للناس كتغة وكل كوة وضعفة, وضعفة وصالح ونفات ذاك من هؤلاء دعك منهم إذا استخعر قلبه مغافقة الضعيل الأول الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحزن أولئك وضيقا هؤلاء هم مفقاة وإن فقط في الطوقات لا تسلم على أحد هؤلاء هم مفقاة وإن تفكك العقل في طريق طلبه دليل على صدق الطلب ولم يستخف بعد ظهور الصواب له من عدد الموافق فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد له والقلب يبصر الحق كما تبصر العين السليمه والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس أي والله نراه من أول يوم نراه واضع الدنيا فإذا رأى الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها قائلة إلى أن يشهد لذلك ذلك ما أحسن ما قال أبو محمد المعروف بابي شاه حيث جاء عنه. قال عمر بن ميمون صحبت معايدا باليمن فما وقته حتى وابيته في طغاب الشام ثم صحبت بعده أفطه الناس عبد الله بن مسعور فسمعته يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول سيجي عليكم أولاد يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفروضة وصلوا معهم فإنها لكم ناجلة قال قلت يا أصحاب محمد ما أدني ما تحجفوننا قال قالت أمني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة وعدك وهي الفروضة وصلي مع الجماعة, مع الجماعة قال يا عم قد كنت أظنك من أبقى الناس سدق الجماعة قال لا قال إن جمهور الجماعة المذينة فارق الجماعة الجماعة مرافق الحق وإن كنت رحدك تظن أن الجماعة هي الجمهور ومن قال في الجماعة لا الجماعة هي الحق ولو كنت رحدك فلا تتوحشان لتعلم الحق ولتكن عليه ولتصبر حتى يتلقى الله به ولا تلتكش إلى أتفقى الآلكين لأتى ضفيقهم هم النبيين هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك ضفيقا كن عبد الله حقا ولا تكن متلق كما يعلن العين فما تعلن العين وجود الشنف إذا لا لاحق فإن القلب يكون كذلك مع الحق كالعين مع الشنف عباد الله هذا بيان من ناياك وموعده وذكر للذاكرين هذا بيان